ان الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهد فإن فاءوا, فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبون ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان خفتا ان لا حدود الله فان خفتم ان لا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن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 فلا تحبلوهن ان يكن احنا ازواجهن فلا تحبلوهن ان يكن احنا ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 عَلِمَ الله أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَمْ تَقُولُوا قَوْلًا معروفا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَحْفَوَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 أبعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى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 أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما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 فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن يَطْرَفَ غُرْفَةَ إِلَّا مَن يَطْرَفَ ب يديه فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم